حنك تفضل. على وسام ت تحيي لمقدم البرنامج والشيخ الأيمن. ولكم. في الحلقة السابقة قال الشيخ كلام أنا لي. ارفع صوتك اذا سمعت. إن شاء الله في الحلقة السابقة قال الشيخ كلام أنا لي عليه تعليق قال الشيخ عثمان إن الصحافة ما حد جرب عليه الكذب وكان اخطاء معيّنة ووو وأنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح. اتهام الصحابة يعني الافتراء عليهم والشتمهم والاجتماعنا هذا طبعا مو مقبول للجميع وكذلك الكذب على رسول الله وشهادة الزور من قبل الصحابة ما دليلك انا هذا انا ان شاء الله, إن شاء الله ما دليلك يعني تقول ان الصحابة لم يجرب عليهم الكذب وهذا خطأ ما دليلك على انهم كذبون لا لا لا انا وجدهم كلهم وانا لما اقول هذا الكلام انا مسؤول عنه من منهم تقصد إن شاء الله. من منهم؟ بيجي إن شاء الله، ولا هم. ركز. أنا في البداية ركز. ركز لأن الوقت يعقم. هذا الكلام في نبرة تحدي أو حقته. <تصفيق> إطلاقاً. إن شاء الله. وأنا <تصفيق> أولا وخيرا مسؤول مسؤول أمام الله لا بشيء. تفضل تفضل هو تفضل. مسؤول عن تصرفات الصحابة. تفضل, تفضل باركة هو باركة مسؤول أي إنسان، وأنا كمسلم لي حق إن أعرف تاريخي وأعرف من يقف تحت. توكل على الله أخي الفاضل تلك أمة قد خلت كأمة خلت بس بس احنا اللي قدسهم رسول الله واحنا مجبورين نقدس طيب تفضل تصر كلامي تفضل زين؟ في... وانا قلت الكذب وهذا أمر كبير وشهادة زور من قبل الصحابة وانا ما راح بعيد بل جزم في صحيح مسلم نعم زين. تفضل مسلم جاب روايات في صحيح الكتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة عن أبي هريدة حين <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال عربي يا رسول الله فما ظل الإبل تكون في الرمز للناس ضباط, ضباط فيجي, فيجي البعير الأجرب فيتخل فيها فيتربها كلها قال فمن أعد الأول؟ وعن أبي هريره قال ان رسول الله قال لا ادوى ولا طير ولا صفر ولا هم قال رضي يا رسول الله في مثل حديث يونس حديث ثالث عن أبي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وآله لا ادوى فقال عربي فتذكر مثل حديث يونس وصالح مثل ما تشوف هنا في حوار وفي محاجه بين عربي وبين النبي صلى الله عليه وآله وهذا في الصفحه الثانيه وكيف ان الرسول صلى الله عليه وآله افهم العربي هذه ثلاثة أحاديث في لا عدوى وبعد ما ذكر مسلم هذه الأحاديث كشف السلفة الكبرى روى مسلم بسنده عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوب حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا عدوى يحدث أن رسول الله قال لا يورد بم ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارثة نابيه استباط وهو أتنعم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبو هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا أخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله لا عدوى فأبا أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارس بذلك حتى غضب أبو هريرة فأحطر فراطنا بالحبشية فقال الحارس أتجد ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدوى فلا أدري أنس يا أبو هريرة أو أنسك أحد الأولين لا بس غيره انتهى ثم ذكر حديث, حديث ثاني يثبت الكذب الكذب مرة ثانية عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحثث رسول الله قال لا أدوى ويحثث مع ذلك لا يورب الممرض على المسح أبو سلمة يقسم أن أبو هريرة حدث بحديثين وحديث لا أدوى مذكورة بعدتها ثانية إذا كان الحديث الأول كذب فشوف شلون أبوه غير اختلف واضح واضح السؤال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسوى سيناريو وحوار لحظة لحظة لحظة لحظة ما سوى سيناريو ولا شيء انتهى سؤالك؟ من الأعرابي يعني بدون تعليق السؤال. بدون تعليق خلاص. وصل السؤال علم بدون ما تشرح بإذن الله نجيب فورا الحديث الثاني من صحيح مسلم تفضل روح بين كتاب السنيان بصفحة من طلع عليه الفجر وهو جنب روى في صحيحه. أنا أبي بكر قال سمعت أبو وريري قدس يقول في قصته من أدركوا الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث. يا أبي فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على آيشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي يصبح جنبا من غير حلم ثم يصم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك لو عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبو هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا أبو هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر لو عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالت أهلك قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول بذلك إلى الفضل بن عباس وقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمحه من النبي قال فرجع أبو هريرة أما كان يقول في ذلك خلاص إني أبو هريرة أرجع الحديث إلى الفضل بن العبد واضح واضح أنا واضح. ما أعترف واضح أبو هريرة أو نعم نعم أبتحت... أخي وصل السؤال وكان أولى أن نقول نريد أن نوفق فهناك نعم. التوفيق نعم نعم